الباب الثالث والستون وثلاثمئة باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بايدي العدو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه